Bismillahirrahmanirrahim Amin rahman r-Rahim. Hamim. Tanziil al hakim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 هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُل لِلَّذِينَ آمَنُوا يَوْفِرُونَ الَّذِينَ لَا يُرْجِعُونَ أَيَامًا اللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء أفعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وأتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي بينهم.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 أم حسب الذين جترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء أم محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, وأضله الله على علم وقتم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أ فلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما وما يهلكنا إلا الدهن وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظن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 أفلم تكن آياتي تثلى عليكم فاستكثرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم